وتعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمها ترود وأولو الأرحام لأعطوهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مغروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من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 فِيقُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ يَنْتَظِرُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ظُلَّةٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ عَلَىٰ مَا أَحْسَنُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يفرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم إنسان يقولون إن بوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو ذفلت عليهم من أقطارها ثم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 وَلَن يَنفَعَكُمْ الشَّرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا الذَّلِذِي يُؤْنسُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعيوهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلفوكم بألسنة حذاب أشحة على الخير أولئك هم المؤمنون فاحلف الله أمانهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يرهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنه يَغُونُ فِي الْأَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وادن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما واهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر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 لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروا هم من أهل الكتاب من صياصين وقذف في قلوبهم الرعب فريقا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 كُنّا تُريدنَ الحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعْلَينَ أُمَّتِكُنَّ وَأُسَنِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْقَلَبْتُنَّ تُنَذِرُنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ كُنُهًا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بفاحشة مبينة ضعف لها العذاب بعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقُلَت منكم لله ورسوله وَتَأَمَّلْ صَالِحًا نُّقِيمَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ مِن مِّثْلِ أَحَدٍ النِّسَاءِ إن التقيت مفلت خضع النبي القول فيقوم الذي في قلبي مرض وقلنا قول لم عوف وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهليات الأولى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْ نَمَاءَ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ جَاءَ لَطِيفاً خَبِيراً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 الحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كفيراً والذكرات أعد الله لو مغفرته وأجرنا ضمّا وما كان للمؤمنين ولا مُؤمِنَي إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرين ومن يرسل الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله بيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد وطرى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا.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 يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشري المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم طلقته من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا فَلَنَا نَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتيت أُزُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ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 قَدْ عَلِنَّا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِمَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْمِينُ ليك ما تشاء ومرت غيتب من عزلت فلا جناح عليك ذلك أبناء تقرأ عينهم ولا يحزن ويرضين بما أتيتهم كلهم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 انَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاضِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَذُوقُوهُ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متى غرم، فسألوهن من وراء حجاب، ذلك أظهر قلوبكم وقلوبهم.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 إن تغذوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا ذناخ عليهن في آبائهن ولا أسلح ولا أبناء أخواتهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمالهم واتقين الله إن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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملونين أينما ستفون أخي وَقُتِلُوا تَقَتِلُوا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا قُلْ إِنَّمَا علمها عند الله.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 نار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقلوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا اتِّبَعَ بَعْضَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَلَرَأَى اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَضُلْمًا إِنَّ